صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ي ن آ م بسم الله و ن ف ت ر بل هو ا ل ح ق م ن ربك ل ت ذ ر ح ي م الجزء الثاني ن ذ ر من, نذير من قبلك لعلهم يهتدون قبلك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 و ي ق و ل و ن متى ه ذ ا ا ل ف ت ح إ ن كنتم ص ا د ق ي ن ق ل يوم ا للعلوم ف ت ح ا ي ف ذ ي ن ك ف ر ا إ ي ا ن ه م و ل ا ه م ي ه ا فأعرض ع ن ه م و ا ت ظ ر إ ن ه م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 なはでいなはすべいなしゃきらんわいなかふうらんいなあただなりかふりなさらせいらわうらうわさら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 يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و ي ت ه م ا واسيرا إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء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 ش ر ي ه م ث ي ا ب س ه د س خ ض ر وإستبرق و ح ل و ا ي ه غير من فضة وسقاهم ربحيه ر ا ت مضمون ا كان ل ك م ج ز ا ء ي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 و َ إ ِ ذ َ ا شئنا َِْ بدلنا َََْ أ َ م ْ ث َ ا ل َ ه ُ م ْ تبديلا ًَِْ إ ِ ن َّ هذه َِ تذكره َِْ فمن ََ شاء َ اتخذ ََ الى َ ربه َِِّ سبيلا ًَِ وما ََ تشاءون َََ الا َّ ان يشاء ََ كان ع ل ي م و س و ي ه ا ل م ن ي ش ا ء في رحمته و ا ل ظ ا ل م ي ن أ ع ل ه م ع ذ ا ب ا أ ل ي م ا